كنتم مع فرقة الكوثب للأناشيث من مشرية وليت النعامة الجزائر لطلباتكم اتصلوا بتسجيلات الشجرة 43 شارع الإخوة نياطر وهران الجزائر هاتف وفاكس رقم 041-4042-72 مع تشكراتنا لمهندس الصوت فريد يماني